وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان يهودا او نصارا تلك اماني جههم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين بل من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون